قُل يَتَوَفَّأَكُم مَلِكُ الْمَوْتِ الَّذِي وَكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إذِ الْمُجْرِمُونَ نَاقِصُ رُؤُسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا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 قل كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا هم ينظرون فاعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون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 متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا لا يرون فيها ولا زمهر يرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بأنيات